مَن كانَ يريد العاجِلَ تَعَجلنا لَ فِيهَا مَ نَشَؤُ لِمَن نُريد ثمَّ جعلنا لَ جَهَّم ثمُ جَعلنا لَ جَهنما يصلَهاَا مَذمُ مَمَّ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 وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو فَلَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وَكَانَ الشيطان لربه كفورا